119. وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ 110. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد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 رَبكُم عَظِيم وَإِذْ أَذَنَ رَبُّكُم لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ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 كُن بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَالَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُ وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا لا نخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لانهلكن الظالمين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 يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه موت من كل مكان وما هو بميت ومن وراءه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرمايد كرماد, كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف 119. لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد 110. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد 111. وماذا ان الله بعزيز و برسول الله جميعا فقال الضعفاء فقال الضعفاء للذين استكبروا اننا لكم اننا لكم تبع فهل انتم فهل أن 126. قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لدينا وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم الا 119. فاستجبتم لي فلا تنوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم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 وَاغْرِبُوا بِغِلظَةٍ لَّن تَالِنَ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نَّتَثَّتْ مِن فَوْقِ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ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 نَصِيرُكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً من الَّقَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ 124. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين 125. وسخر لكم الليل والنهار 126. وآتاكم من كل ما سألتموه 127. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 128. إن الإنسان لظلوم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 الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اثنا عيل واسحق ان ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء 111. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 112. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون 113. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مُهْتَـى عَيْنًا مُخْنِعِ الرُؤُوسِ لَا يَرْتَجِدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ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 طيران وتغشى وجوههم النار ليجزى الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ